والحالة الثانية أن يكون المستشار على غير علم وعلى غير فهم ثم يتعجل واحيانا يتعجل رغبة في نصح من استشاره وشفقة عليه وانتبهوا هنا يكون أشفق على من استشاره وعطف عليه وحن عليه ولكن ليس عنده علم يدله عليه ويبين له ب من خلاله فيرشده مثلا يسأله في مسألة دينية ومستعجل ويقولنا الآن ماذا أفعل السفر ورائي الطيارة الآن تمشي إيش أفعل فيعطف عليه ويحن ويقول لا بأس افعل كذا ولا يستحضر فيها هديا شرعا حكما وإنما عطف عليه ولهذا قال بعض العلماء قديما ناصحا من, من يفتي الناس قال لا يكن همك تخليص المستفتي وليكن همك تخليص نفسك لا يكن همك تخليص المستفتي وليكن همك تخليص نفسك لأنك إذا دللته على شيء تحملت ماذا تحملت اثمه استنصحك ودللته إلى غير رشد تحملت اثمه ولا يشفع لك في هذا الباب أنك عاطفت عليه أو رحمته أو حنيت عليه لا يشفع لك هذه نصيحة ومشورة أذكر في هذا الباب أنني مرة لقيت رجلا في أيام الحج كان من نهجه وطريقته حلق اللحية وهي كما لا يخفى معصية لله ومخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام فكان من هديه وطريقته حلق اللحية وذهب واعتمر اعتمر وحلق رأسه بالموس عندما اعتمر ثم مثل ما يفعل بعض الناس خرج إلى الحل وأتى بعمرة جديدة ولما وصل إلى الصائل المروة جاء إلى التحلل التحلل من من النسك نسك العمره بالحلقه والتقصير فلما اراد ان يتحلل اذا شاء الرأس أصلع ما فيه شيء يحلق ما فيه شيء يحلق فيقول لي انا يحدثني انا قا قال لي فلقيت رجل ملتحي عند المروه وقلت له انا اريد ان اتحلل ايش افعل انا انا اصلع ايش افعل يقول فنظر لي قال خلاص احلق الشارب احلق الشارب يقول حلقت الشارب أنا الشخص رأيته محلوقة اللحية والشارب والرأس وتحلل بحلق الشارب هذه هذا الكلام الذي قلته لكم الآن أضحككم لكن لما قلته للشيخ بن باز دمعت عينه رحمة الله عليه لما قلته له دمعت عينه لأن هذه جرأة على دين الله وقول على الله بالعلم وتوريط للناس بالكلام في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم وبغير بصيرة فهذا الذي الآن افته بهذه الفتوى ما يقول بها أي عالم مطلقا ولا توجد حتى في الفتاوى الشاذة لا توجد ولا لها ذكر ثم يتجرى بهذه الجرعة بعض الناس لا يبالي ولهذا قيل من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله إذا كان الإنسان لا يدري ولا يعرف حكم الأمر الذي سئل عنه لماذا يخاطر بدينه ويفتي من سأله فالمسألة جد خطيرة